غير ا ل موسوعه ل ي م و ا ل ا ل ي ن آمين إن ا ل ذ ذ ي ن ك ب و ا ب س ي ا ت ن ا و ا س ت ك ب م ا ل ا تفتح ل ه م أ ب و ا ب ا ل س م ا ء لا ل تفتح ه م أ ب و ا ا ب ل س م ا ء و ل يدخلون ا ا ل ج ن ة و ل ا ي د خ ل و ن الجنة حتى ي ل ج ا ل ج م ل في س م الاسلاميه خ ي ط و ل ج ر م ن ل م من جهنم مهاد ومن جهنم ف و ق ه م غ و ا ش وكذلك نجزي الظالمين والذين آ م ن و امنوا و ع ل الصالحات لا و ا ك ل إلا ف نفسا س ع ه وعملوا ا آمنوا ل ذ ي ن و الصالحات لا نكلف نفسا إ ل ا وسعها, والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها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 و ق الحمد و ا ا ل لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق وندعو ان ل ك موسوعه الجنة أ ر ت النابلسي ت م ا للعلوم ا ل ن ا س ل ا ر ونادى أصحاب, الجنة أصحاب النار ولا الجنة أصحاب النار أن قد و ج د ن ا س و ع ن النابلسي ا ل ع ل و م ا ق ا س ل ا ن ع م فأذن مؤذن ب ي ن ه م ا لعنة الله على ا ل ظ ا ل م ي ن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 وعلى ا ل أ ع ر ا ف رجال يعرفون كل انفس ماهم ونادوا أ ص ح ا ب ا ل ج ن ة ان سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا صرفت أبصارهم تلقا صرفت فاذا صاروا تلقاء اصحاب النار قالوا قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ونادى اصحاب الاعراف رجالين يعرفونهم بسيماهم ونادى اصحاب الاعراف رجالين يعرفونهم بسيماهم قالوا ما اغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون فهؤلاء ل أ ق س م ت م لا ي ن ا ل ه م النابلسي للعلوم ي ك م ا د ى أصحاب ا ل ن ا ر أصحاب ا ل ج ن ن ة و ا د ى أصحاب م ا ه موسوعه ا ل ن ا ب ل ف ي ض و ا ع ل ي ن ا م ن ا ل م ا أو م م ا ر ز ق ك م ا ل ل ه ح موسوعه النابلسي ي للعلوم ه ب ر ت ه ا ل ح ي ا ة ا ل د ن ي ا ف ا ل ي و م ن ي ه م ف ا ل موسوعه ا ل ن ا ن ل س ي للعلوم ه م الاسلاميه ك ا ن و ا ب آ ي ا ت ن يجحدون ا و ل ق د ج ئ ن ا ه ب ك ت ا ب ف ص ل ن ا ه ع ل ى ع ل م هدى, هدى و ر ح م ة ل ق و يؤمنون م ه ل ينظرون إ ل ا ت م ي ل ه يوم ي أ ت ي تاويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفاء فيشفع لنا أ و نرد, نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أ انفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون وربكم الله الذي خلق السماوات والارض في سته ايام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يقلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامره الا له الخلق والامر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 حتى إ ذ ا اقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت ف أ ن ز ل ن ا به الماء فاخرجنا به من كل الثمرات